بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجر مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون قل ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات اتوني بكتاب ايكوني بكتاب من قبل هذا او فتاوى من علم ان كنتم صادقين ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون و حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا كتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا بالحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتويته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم أول ما كنتم بدعم من الرسل وما تري ما يفعل بولادكم إن أتبع إلا ما يُحَاد وما وأنا إلا نري مبين قل أَرَأَيْتُمْ إن كان من عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرُتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يهدي القوم وقال الذين كفروا لِلَّذِينَ آمَنُوا لو كان خَيْرًا ما سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لم يهتموا بِهِ فسيقولون هذا افك قديم ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين وله لينذر الذين ولهم المحسنين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف, عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون بِمَا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ سنه قال قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل وان اعمل صالحا الله واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اولئك الذين نتقبل عنهم احسنها عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه كفّلتما أعداني أن أخرج وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ لَا هَوِيلَةٌ مِنْ وَيْلَةٍ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد, قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم, واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم بما كنتم تستكبرون في الاول بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر اخا عاد اذ انت وقومه بالاحطاف وقد خلت نذر من بين يديه وقد خلت من بين يديه ومن خلفه ان تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا اجئتنا لتاخذنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين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 تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يُرى إلا مساكمهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا وجعلنا لهم سمعا وأبصار وأفئدة فما أبنا عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا, إذ كانوا يجحدون آيات الله وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُوَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ وَلَّوْا عَنْهُمْ بَلْ وَلَّوْا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجد داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء اولئك في ضلال مبين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 كأنهم يوم يرون ما لوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون